الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استوقي م ص ف و ف ك م وسد الخلل الله أ ك ب ر الله اكبر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 الذاريات ذ ر و ا و ا ع ه ا ر ا ذروا ت ف ل ح ا م ل ا وقرا فالجاريات ت ي س ر ا ف ا ل م م أمرا إنما ق س ا ت ت ل ع د و ن ل ص ا د ق و إ ن ا ل د ي ن ل و ا ق ع و ا ل س م ا ء إذا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ي ي و م ه م ع ل ى ا ل ن ا ر يفتنون ذ و ق ف ت ت ن ك م ه ذ ا ا ل ذ ي كنتم به ت س ت ع ج ل و ن ا ل ل ه 「あなたは私の手を a りてくれた人間だ」 ああ。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 اهدنا الصراط المستقيم ص ر ا ط الذي نعمت أ ن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن ت ق ي ن في جنات وعيون آ خ ذ ي ن ما اتاهم ربهم إ ن ه م كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 وفي أ ن ف س ك م افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء و ا ل أ ر ض إنه لحق إ ن ه لحق どうもありがとうございまし